وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا لو أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعونَ إِللاا رَجُلَم مَسْحورَ أُ غُرْكَي فَضَرَبُ لَك الأأَمْثَانَ فَضَلُّ فَضَلُّ فَلَا يَسْتَطعونَ سَبِيلََا تَبَارَكََّذ إ شَ أَجَعللَلَكَ خَيرًا مِنْ ذَلِكَ جََّّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَيَرَى إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تَدْعُ الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ ثَبُورًا وَادْعُ ثَبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جزاء لَهُمْ فِيهَا ماَا يَشَؤُونَ خَالِدين كَانَ على رَبِّكَ وَعْدَم مَسْؤُولَا وَيَوْمَا يَحْشُرُهُم وَمَا عبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ فَقُ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 ولكن ما اتعتهم وآباهم حتى نَسِيَ الذِّكْرَ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَنَبُّشَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَنَبُّشَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ حَجَرًا مَّحْجُورًا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا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 وَالَّهُ شَأَنَ أَنْ جَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, والنوم سباتا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا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 مَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنْسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا أَنْسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا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 وَإِذَا دُرَّحَ الْمَرْحَمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ قالوا قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جهنم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا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 وََّذِ نَ يَقولُونَ ربّنَ هَبلَناَا مِنْ أَزْواجِنَا وَذُّياتناَا قُرتَ آيٌ وَجَعَنا للِمَُّقين إمامَا أُلائِكَ يُجَزَونَ الْ الغُررفَةَ بِمَا صَبَروا وَيلَقَوونَ فِيهَا تحيََةَ وَسَلََا